تنزيل الكتاب لا ريب فيه رب العالمين ام يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما وما بينهما في سته ايام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شافي أفلا تتذكرون يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره الخسنه من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 ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئذة قليلا ما تشكرون وقالوا أئذا ضللنا في الأرض, في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون يتوفاكم ملك الموت الذي أكن بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا روسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا, وسمعنا فارجعنا نعم صالحا إن لَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَوْ شِئْنَا لَأَتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلأَنَّ وَلَكِنْ لأملأ ان جهنم من الجنه والناس اجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا فذوقوا بما ان ننساكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون انما يؤمن باياتنا الذين اذا ذكروا بها اذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله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 نعمل افما كان مؤمنا كمن كان فاسقا افما كان الذين امنوا فاما الذين امنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المعوى نزل بما كانوا يعملون واما الذين فسقوا فمؤواهم النار كلما ارادوا ان يخرج منها اعيدوا فيها وَقِيلَ, وقيل له لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النار, النَّارِ الذي كُنتُم, كنتم بِهِ تُكَذِّبُونَ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ, العذاب الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ, العذاب الأكبر أكبر أكبر لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ وَمَنْ أَغْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّ مِنَ الْمُجْرِمِينَ ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في برية من لقائه وجعلنا مدل بني إسرائيل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 اولم يهدلهم كم اهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم ان في ذلك لايات افلا يسمعون اولم يروا اننا نسقي الماء الى الارض الجرز فنخرج به فنخرج به زرعا تأكل منه انعامهم وانفسهم متى هذا الفتح إن كنتم صادقين قل يوم الفتح لا يغفع الذين كففوا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم والمتغر إنهم منتغرون